السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آبالهم من الصواق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاذ البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم 114. وإذا أظلم عليهم قاموا 115. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 116. إن الله على كل شيء قدير 117. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناؤا وانزل من السماء ماء فاخرج به فاثرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون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 قَائِلٌ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فما فوقها.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 هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا فَرِيقَ إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عليكم وَاوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ عَهْدَكُمْ وَإِيَّايَ فَٱرْهَبُونِ وَءَامِنُوا بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَٱتَّقُونِ وَاذَا تُلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا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 يُذَبِّطُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مُوسَىٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا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 فَاَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ أَبْعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنَّ كَنُؤَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ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 ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتذوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قربة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أَن تذبعوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قسف قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار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 ما يحركونه من بعد ما عقدوه وهم يعلمون واذا نقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خنا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونه قالوا اتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاد ذا ربكم افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يغنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن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 ناتهم فيها خالدون واذا عقدنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله و بالوالدين احسانا و بالوالدين احسانا و بالقربى واليتاما والمساكين و قولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبكون بماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ من دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جَزَاءُ من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشذ العذاب وما الله بغافل عما تعملون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 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَنقُتُونَ وَقَالُوا طَغَوْنَا غُلْفَ بَلَانَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 بئس ما اشترى به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء مِن من عباده فذاءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب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 نار والله بصير بما يعمل قل من كان عدو الجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرا للمؤمنين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 وَيَتَنَامَوْنَ مَا يضرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَهُمْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالَّذِينَ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ من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 إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أماليهم قل هاتم برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجههم لله وهو محسن فَلَهُ أَجرُْ إِ دَرَبِّي وَلَا خَوْفُ عَلَم وَلَا خَوْفُ عَلَيْهٍِ وَلمْ يَحْزَلُون وَقَالَةٍ يَعُودُ لَْسَةٍ النَّ صَارَ على شَي وَقَالَةٍَّ صَارَ لَْسَةٍ يَغُودُ علىى شَيْفِ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 هُنَالِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتِمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والمعاكفين وربك السجود وان قال ابراهيم ربي جعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم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 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ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 وَصَّابِهَا إِذ رهِي مُبَنِيه وَيَعقُوب يياابَنيةَ إ اللهَّه اصطَفَلَكُ مُدّين يا بَنَ إِ اللَّه اصطَفَ لَكُ مُدّينَ فَلَا تَتَُّ إِلنا وَأَنتُم مُسلْلمون أَمْ كُنتُم شدحَظْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْطُ إِ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعبُدُونَ مِنْ بَعد قالَا نَعْبُض إلَهَد قال نَعْبُضُ إلَكَإِلَبَائِكَ إِذُ رَيمَ وَإِسمماعِلَ وَإسحَاقَ إلَ ه خِذَا إلَأَو وَخِذَ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 وَلَا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ منه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 رضي الله ومن احسن من الله صدره ونحن له عابدون قل اتحادنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون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 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ولا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 وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا دَعَلْنَا الْقِبِلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الل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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موديها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 119. ليس للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 110. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب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 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون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 السماء وما انزل الله وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 بالمعروف وَأَبَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَقُلُوا وَشرَبُوا حتىََبَينَ لَكُم الْ الخَيقُ الْأَبيضُ مِن الْ الخَيطِ الْ الأأَسوَدِ مِنَ الْ الفَجرِف مة مُ الصّامَ إلى الَّل وَلَا تُبشرُهُ وَأَنتُ مكِفُونَ فِيمَسافِد تِلكَحُدود اللهَّه فَلَا تَقْرَبُهَا كَذَلِكَ يُبَين اللهَّهُ آياتاتِهِ لَّ سِعََّ م ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل التي قل هي مواقيت للناس والحج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 الله شديد العطاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفف ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلموا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليسَ عَلَْكُم جُنااح أَن تَبتَبوا فَبْلَ مِ الَّبِّكُمْ فَإذاَا أَفَبكُم مِنْ رَرفَاتِ فَذكُرُوا اللهَّه عِندَ الْمَشعرِ الْ الحَرَامِ وَذكُروهكَمَا هَذكُم وَذكُروهكَمَا هَدكُمْ وَإِن كُتُم مِن قَبِهِ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 وإذا تولى سعاك الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بطغاء مرضاك الله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 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيمٌ قُتِتَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ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 والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وَلَ ش الله نَ أَعْنَتَكُم إ الله زيزٌ حَكيم وَلا تَنكِحُ المُشِركاتِ حتىَ يُؤمنن وَلاأَمَةُم مُؤِنَةٌ خَيير مِن مُشِركَةِ وَلَ عْجَابَدكم وَلا تُ كحُ المُشكينَ حتىَ يؤمنوا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 فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تخربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا مَا حَرَّهُ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم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 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ فَلَا فَتَقُرُوا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَنُوهَا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 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَاجَ لَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهَ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 وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْسُبُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَن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 وَعلَم أَن نَّ اللهَّه عزيِيزٌ خَكم مَثَلُ الَّبينَ يُم فِ قُونَ أَمولَهُم فيِي سَبيلِ اللههِ كَمَثَلِ حَبٍَّ أَبَتَت سَبع سَنابِلَ فِي كُّسُم بُلٍَ مِأَتُ حَبت واللَّهُ يُضائِفُ لِمَشَ واللَّهُ وَاسٌ عَليم.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 وَمَفَلُوا ال الذيَّذينَ يُم فِقُونَأَمْ وَلَهُم بِتِغَ أَمَ الضَّاتِ اللهِ وَتَثبتَم مِن أَمفُسِهِم كَمَفَلِ جََّة بِرَبِوَ كَمَفَلِ جََّةٍ بِرَبِوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَآتَتْأُكُهَا ضِعْفَيين فَإِلَّمْ يُصبِهَا وَابِلُم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 لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِنَّ فَخَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فخذ أوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَابٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ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 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ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 ولا يئبك كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله رب وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا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 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأذنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناخ أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم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 وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ